مترابودية حاجة زي الله. قالت لا ايه مترابوديه يا حجه ازاي ياما لقناها افهمك بقاعده بما ان ابا بما ان الرقص عمل وبما ان العمل عباده اذا الرقص عباده فدين شبه الزبون اللي قالك الحشيش مش حرام شعوب الحشيش كبيرة من اكبر الكبائر كم مرة شرب الحشيش والترامادول والبن وحبوب السرطان وحبوب التخيلات وتروح للمطار وتجد لك مش عارف أهونه وتروح للمرضا عشان كل ده حرام وكبير من اكبر الكبائر والله يقول ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث شرب الحشيش بقى من الطيبات امال شرب المانجا يبقى من من المحرمات لا اله الا الله يبقى اذا ارتكب العبد كبير من اكبر الكبائر او من الكبائر عموما سمي الشرعي الشرع اثنين لو اضرى العبد على صغيرة من الصغار كل يوم الولي يذلق شعره ويفتح تدره ويقوم لابس لك عارفين السلسله اللي هي تشبه سلسله الكلب اللي بيلبسوها واخد بالك انت وبتاعه وحطت قلب كده وبتاعه واللي هو رمز الحياة ده ولا هو مفتاح للحياه واخد بالك انت وبتاعه ويوم الزبون ماشي عند اقرب كليه ولا عند اقرب مدرسه ويشوف اخت من الاخوات الفاضلات رضي الله عنهن ويقول لها هو شفت ازاي يا اختي اتفضلي العربيه فاضيه والله بتقول له اللي ما كنتش تحلف والله قال له تعالى ايه اللي بيحصل ايه اللي بيحصل ده ده اصرار على صغير قد يولد هذا الامر الى كبيرا <تصفيق> كل يوم كل يوم انا خارج وليت اني لازم ابص حد لو مشيت في الشارع لقيت الرجاله بظبط عليهم وانا باصص وخلاص الاصرار على الصغير ثلاثه لو اخل بالمروءه سمي عند بعض اهل العلم فاسقه لو اخل بالمروء سمي عند بعض اهل العلم فاشقة لو اخل بالمروء اللي بيسموها خوارب المروء كل اهتاة ولو تتبعنا خوارب المروء التي نص عليها اهل العلم لوجدنا ان مرؤتنا قد خرمت منذ امد بعيد طيب زي اي خوارب المروء دي لو راجل قبل زوجته في حضره الرجال العلماء بيعتبروا دي من خوارم الذكر المروءه انما في في العام دلوقتي الماضي بيعتبروا دي من الرجول من الجدعانة بيعتبروها من رومانسيه ان الست شايفه الراجل في التلفزيون قاعد يقف في البيت ويفحص فيها ويقول لها دي ده دي حب طاهر واخد وعنده بايع يا ما شاء الله ضمير قوي في تكرار وحرب الراء حب طاهر لا اله الا الله ده دي ظاهرة ظاهره واحد تاني مش في الشارع فرح راجل. مدسك ومركب زوجته وراه وهي قاعده وهي ماشيه طالعه بتجري رجلها بتبان ايديها بتبان الهوا بيطير ايه ملابسها دي من الرجوله لا اجي مش من الرجول طبعا ده عند اهل الاسلام واهل الغير انما التانيين بتوع فرويد بيقولك ان الغيره دي عاده حيوانيه فاحنا عايزين نبطل العاده الحيوانيه خليك راجل مدر ازاي يا مولانا يعني ايه المانع ان ابن عمتك يدخل يبوز زوجتك ما فيش الدينيوس الدينيوس خلق الدينيوس ايه المانع ان انت تدخل الكلية بتاعتك وتقعد جنب كميلتك وتحطها تحت باطك وتشكلها همك ايه المانع الدين, ده الدين الوسطي اللي هو خد بالك انت فاهم ان هو الجدير اللي احنا دفعنا عليه ده خد بالك ايه المانع انه النوع واحد جميل عربيه مطيمنها ومجهزينها ومظبطينها مش بيقولوا كده برده ونشرب لنا تجارتين بنجو على حاجتين حلوين عشان نكبر الدماغ ونعلق صافة ايه المانع؟ المانع ان انت هتبقى اسمك ساسق في الشخص هتبقى اسمك ايه؟ ساسق خارج عن حسن الناس مبغض مكروه من الله ومن رسولنا صلى الله عليه وسلم. عشر لا يجوز لك أن تتشبه إن كنت رجلا بالنساء ولا يجوز لك أختي أن تتشبهي بالرجال روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنفين من الرجال بالنساء وفي لحظه لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء ومن النساء بالرجال وقال عليه الصلاه والسلام اني ألعن المقلدين من الرجال والمترجلات من النساء ولعبه تبادل الادوار لعبه ترادلنا الان الان تدخل الى اي جامعه في القاهره الاسكندريه المنصوره عين شمس اي جامعه تمشي الى الولد حاجه جميله خالص يعني مش عارف لا كلمه بالانجليزيه انه يعني الولد ده فري انتوا فاهميني طبعا الولد اللي ماشي كده بياكل لبنه وماشي اتوقف ووسط وسان وحاطط غوشتين وحاططين وانتينين زي ما دلوقتي وماشي والاخت الطالبه داخله لبسلك لك بنطلون محرج فاضي ومشي لك فضي وماشيه ماشيه الرجاله يقول لك ده اختي ديت بمرا بتشدها وقال دي كده درس التبادل الادوار ان الرجل ما رجل راجل وان البنت ما بقتش بنت فبقى الولد ماشي مايع وخد بالك توتي توتي على منهج البسكوتي وخد بالك انت والبنت ماشيه ايوه يا راجل ايه حاجه انت بنت انا بنت ومن انت ايه انا ضاقه على ده يا جه حاجه انت فين انا مش حاجه انا حاجه او الله الله العظيم ان شاء الله عز وجل ان يحفظنا والمسلمين وروى ابو داود واحمد باسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل وأخيرا فأنت مطالب ألا تتشبه بالحيوانات أنت منهي يا عبد الله عن التشبه بالحيوانات كما في قول الله عز وجل ولقد اغرقنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم خلوه لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم امان لا يسمعون بها أولئك كالانعام بل هم اظن اولئك هم الغاطلون وقال صلى الله عليه وسلم كما قصة في حيث من حديث انس رضي الله تعالى عنه قال احتجوا في السجود ولا يدس احدكم ذراعيهم بشاقا سلسة. كذلك لها <تصفيق>